ويستعجلونك بالسيئة قدل الحسنات وقد خلت من قد لهم المسولات وإن ربك لزوم عفرة الناس على ظلمه وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ